وَالْمُنَّانِ لَمَّا الْقَهْرَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ نَمَاهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ والشجر يسجدان والسماء رفعا الأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والقب ذو في وريحان، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال. كنف الطار وخلق الجامل ni <tuh> niin, bi one mm -hmm. يسأله من في السماعات والأرض سنفره لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر استطعتم أن تفزو إن استطعتم أن تفزو من أقطار السماوات والأرض Yeah. يُرسلُ عليكُ ما اِذَا انْشَأَ فَاتَّسَمَاءَ فَكَانَ وَرُزَتًا كَذِبًا بِأَيِّ آلَاءَ Mä يعرف المجرمون الْ مُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ والأقدام فبأي وَالْأَقْدَامِ Have وَمَن خَافَ مَقَامَ أفنان فبأي آخر تكئين على فوق لم يط مثل الناس قبلهم ولا Yeah ndi mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ربكما <تصفيق> صرت في الخيام فبأي آل ربك ما لم يطمس. بين أي